Uwelad istenir, falkawnu asheraq basima Wa atal meen kabid issema, taasul wakar Uwelad istenir, falkawnu asheraq basima Wa atal meen kabid هو هي يحفظه اي الهدى هي تحفظه هي يحفظه هي يحفظه اي يا دار القراني ان <تاجنا>, تجماز التاج والطار سارع الى حفظ الكتاب وائه ورقى الى اعلى المنازل والنعم سارع الى حفظ الكتاب و دي قارئا هيا اقرا فالله يهدي قارئا متدبرا لكتابي متفهما ولد استمر فالكون اشرق داسنا سيمى وطل امين كبد السما تاج العظان ولدي استناني يقول اشرق بسره وطل امين كبد السما تاج العظان هيا احفظوه هيا احفظوه يا الهدى هيا احفظوه هيا الهدى يا دار قراني سلمت لنا منار لنا الكون عاشق بسما آه بسما تلميم كبد السما تاج الوطار ولدي هي احفظوه هي احفظوه ايالهوده هي احفظوه هي يا دار قراني سلمت لنا منار لنا